بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقد سما حوال عباده غنى وفقرى وأنزل الماء وشق أسباب السرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وصرف أمورهم بحكمته الحمد لله الذي ذلت لعظمته الرقار ولانت لجبروته الصعاب وجرى بأمره السحاب الحمد لله الذي تسبحه البحار الزاخرات والأنهار الجاريات والجبال الراسيات أحمده سبحانه وحلاوة محامده تزداد مع التكرار وأشكره وقضله على من شكره مكرار والصلاة والسلام على النعمة المهداة والرحمة المسجاة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة ويسم تسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات خلق الله جل وعلا الخلق من أصل واحد وجعلهم يختلفون في أشكالهم وأحوالهم منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الأبيض والأسود والبخيل والكريم والشاكر واللئيم منهم التقي العابد والفاجر الفاسد ومنهم الصالح الزاهد والكافر الحاق لكن هؤلاء جميعا يتفقون في أنهم يسعون سعيا حثيثا لتحقيق غاية واحدة هي السعادة فالتاجر الذي يمضي نهاره في التجارات والطالب الذي يقضي السنين بين المدارس والجامعات والموظف الذي يبحث عن أرفع المرتبات والرجل الذي يتزوج امرأة حسنا أو يبني منزلا فاقرا كل هؤلاء إنما يبحثون عن السعادة بل والشباب والفتيات الذين يستمعون إلى الأغنيات وينظرون إلى المحرمات إنما يبحثون عن السعادة سعة الصدر وراحة البال وصفاء النفس غايات تسعى النفوس لتحصيلها فعجبا لهذه السعادة التي يكثر طلابها ويزدحم الناس في طريق الوصول إليها ولكن السؤال الكبير هل حصل واحد من هؤلاء على السعادة التي يرجوها هل هو في أنس وفرح حقيقي ليس فيه تصنع ولا تظاهر كلا بل والله أكثر هؤلاء كما قال أحدهم ما لقيت الأنام إلا رأوا مني ابتساما وليس يدرون ما بي أظهر الإنشراح للناس حتى يتمنوا أنهم في ثيابي لو دروا أني شقي حزين ضاق في صدره ففي حرحابي لتناءوا عني ولم يقربوني ثم زادوا نفورهم باغتيابي فكأني آتي بأعظم ذنب لو تبدت تعاتفي للصحابي هكذا الناس يطلبون المنايا للذي بينهم جليل المصاب وأول من يفقد السعادة هو من تطلبها بمعصية الله عز وجل أصحاب المعاصي في الحقيقة ليسوا سعداء وإن أظهروا الانشراح والفرح ولا تغتر بظاهر عبيد الشهوة فإنهم يبتسمون ويضحكون ولكن قلوبهم على غير ذلك والله لو شاهدتها فيك الصدور رأيتها راجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن ما سعيهم إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أقضى إلى النيران هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان لا ترضى مختاروههم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسك منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاطر الصيران طبعت على كدر فكيف تنالها صفواً هذا قد في الإمكان والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسف من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان بالله ما عذر أمر إن هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان الله لو شاقت كجنة النعيم طلبتها بنفايات الأسمان ولكن لله سعالى أقوام عاشوا عيش السعداء أذاقهم الله تعالى طعم محبته ونعمهم بمناجاته وطهر سرائرهم بمراقبته وزين رؤوسهم بديجان مودته فذاقوا نعيم الجنة قبل أن يدخلوها فلله درهم من أقوام عرفوا طريق السعادة فسلكوه وقد اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا العيش فكان يدعو كما عند الترمذي وغيره ويقول اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء أولئك السعداء إذا ضاق صدر أحدهم بمصيبة أو اشتاقت نفسه إلى حاجة بسط في ظلمة الليل يدا سائلة وسجد بين يدي ربه بنفس واجلة وسأل ربه من خير كل نائلة وأحتنى الظمن بربه وعلم أنه واقف بين يدي ملك لا تشتبه عليه اللغات ولا تختلط عنده الأصوات ولا يتبرم بكثرة السائلين وتنوع المسؤولات إذا جن عليهم الليل وفتح ربهم أبواب مغفرته كان هؤلاء السعداء هم أول الداخلين فهم المؤمنون بآيات الله حقا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاهذ جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفسنا أخفى لهم من قرءة عين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُون روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما عمري أربع عشرة سنة وكنت أبيت في المسجد وأتمنى أن أرى رؤيا حتى أسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فنمت ليلة من الليالي فرأيت كأن, كأن ملكين قد أتياني ثم قال لي انطلق معنا فانطلقت معهما فمضيا بي حتى أوقفاني على النار فإذا هي كالبئر المطوية يعني المبنية من داخل وإذا لها قرنان وإذا فيها أقوام أعرفهم ففزعت منها وأخذت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار فمر بنا ملك ثالث فلما رأى فزعي ارتفت إلي وقال لن ترع لن للترعال قال عبد الله بن عمر ثم استيقظت من المنام فصليت الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عن رؤيائي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ارتفت إلى الناس ثم سألكم هل رأى أحد منكم رؤيا قال فأرأتوا أن أسأله عن رؤياي فسأله فنان ثم أرأتوا أن أسأله فسأله فلان الآخر قال فتعدد السائلون فلم أستطع أن أسأله بعد الفجر فلما جاء الضحى ذهبت إلى بيتي أكتي حفظة ثم قلت لها يا حفظة إني قد رأيت رؤيا وأريدك أن تسألي عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت وما رؤيات قلت لها قد رأيت كأن ملكين قد أتياني ثم قال لي انطلق معنا فانطلقت معهما حتى أوقفاني على النار فإذا هي كالبئر المطوية ثم حدثها ببقية الرؤيا قالت حفظة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن رؤيات فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له حفظة يا رسول الله قد كان هنا عبد الله بن عمر قال وما يريد عبد الله بن عمر قالت يا رسول الله زعم أنه قد رأى رؤيا قال وما رؤيا؟ قالت يا رسول الله زعم أنه رأى كأن ملكين قد أتياه ثم قال له انطلق معنا فانطلق معهما حتى أوقفاه على النار فإذا هي كالبئر المطوية ثم حدثت حفظة النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية كلها السؤال بماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا؟ هل أعطاه قصة حياة عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عمر قيل قد بلغ عمره مئة سنة وكف بصره في آخر عمره وتزوج كذا وكذا من النساء ورزق بكذا من الأولاد فهل الأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بقصة حياته كلا أعطاها أربع كلمات هذه الأربع كلمات قلبت حياة عبد الله بن عمر إلى أن مات سمعها وعمره أربع عشرة سنة ومات وعمره مئة سنة وهذه الأربع كلمات غيرت برنامج حياته إلى أن مات فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه أنصت صلى الله عليه وسلم إلى الرؤيا حتى إذا انتهت انتفت إلى حفظة ثم قال يا حفظة نعمة الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل انتهى التعبير وخرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن عمر مسرعا يجري مشتاقا يريد أن يعرف معنى رؤياه وتأويلها فلما جاء إلى أختي حفصة قال لها يا حفصة هل عبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي قالت له نعم قال لها فماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات سمع هذا الكلام وعمره أربع عشرة سنة ومات وعمره مئة سنة وما ترك صلاة الليل إلى أن ما قال عنه مولاه نافع كبر سن عبد الله بن عمر وضع فجسده وكف بصره في آخر عمره فكان يغلبه النوم إذا صلى فكان إذا أراد أن يصلي جعل بجانبه إناء فيه ما فكان يصلي ركعتين فإذا غلبه النوم سلم منهما ثم غسل وجهه ثم قام يصلي فإذا غلبه النوم سلم من ركعتين ثم قام وغسل وجهه وأخذ يصلي فلا يزال هذا حاله حتى يطلع عليه الفجر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فالحرص أيها الإخوة والأخوات الحرص على صلاة الليل ومداومة الوتر هو دأب الصالحين السعداء ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر فقال فيما رواه الترمذي وأصله في الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر يعني إن الله واحد لا ثاني له سبحانه يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أن الله تعالى يجمع لمن يصلي الوتر بين نعمتي الدنيا والآخرة فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهات عن الإثم وتكثير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد والعجب أن صلاة الوثر هي أسهل العبادات ومع ذلك يهملها كثير من الناس لو أن إنسانا صلى المغرب فقل له يا فلان لماذا تصلي سنة المغرب فقال لنا كم ركع سنة المغرب قلنا له سنة المغرب ركعتان فقال لنا ركعتان كثير أريد أن أصلي سنة المغرب ركعة واحدة نقول له لا يجوز إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها ولو أن لا إنسانا حدثناه بفضل صلاة الضحى فتأثر من هذا الحديث وقال نعم سوف أصلي الضحى فكم أصلي قلنا له أقلها ركعتان فقال كلا أريد أن أصلي الضحى ركعة واحدة لقلنا له لا يجوز أقلها ركعتان ولا يجوز أن تصلي الضحى ركعة واحدة صلاة الوتر هي أفضل من سنة المغرب وأفضل من سلاة الضحى بل قد ذكر بعض أهل العلم أن صلاة الوتر هي أفضل النوافل على الإطلاق ومع ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها أحد عشرة ركعة فإن تقلت عليه فصلها تسع ركعات فإن شقت فصلها سبعا أو خمسا أو صلها ثلاثة فإن تكاسلت نفسك عن ذلك فصلها ولو ركعة واحدة الله أكبر ولو ركعة واحدة إذا صليتها كتبت عند الله تعالى ممن صلوا تلك الليلة إذا جاء إلى الله تعالى يوم القيامة بأسماء من قرأوا القرآن في ذلك اليوم ثم جئ إليه بأسماء من تصدق في ذلك اليوم إذا جاء إلى الله جل وعلا بأسماء من صلوا تلك الليلة وجدت اسمك من بينهم وإن كنت لم تصلي إلا ركعة واحدة فكيف لو زدتها وصليت ثلاثة وكيف لو زدتها وصليت خمسة وليس لازما أن تقوم لتصليها قبل الفجر فإنه يكفي لو صليتها بعد العشاء أو قبل أن تنام فاحرص على مثل هذه الصلاة وكن من هؤلاء السعداء الذين أحسنوا علاقتهم بربهم في الليل والنهار فإذا نزلت بك حاجة فصف قدميك في المحراب وعثر وجهك في التراب واستعن بالملك الغلاب وصدق مع الله في لجائك وابكي بين يدي ربك فإذا رأى الله منك الزل والانكتار وصدق الحاجة والاعتذار كشف عنك الضر ومن عليك بانشراح الصدر فعندها تذوق لذائذ الصالحين وتحيا حياة المطمئنين وفي القلب ثاقة لا يسدها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه ذكر الحافظ ابن عتاكر في تاريخه أن رجلا فقيرا كان مقيماً بدمشق وكان له ضغل يكاري عليه يعني يؤجره للناس ويركبهم عليه بالأجرة ثم ينقلهم من مكان إلى مكان ففي يوم من الأيام جاء إليه رجل وقال له أريد كان توصلني إلى الزبداني وهو مكان قريب من مدينة دمشق قال له نعم اركب فلما ركب ذاك الرجل سار إلى الزبداني فمر في أثناء الطريق بطريق غير مسلوكة فقال ذاك الراكب لصاحب البغل خذ من هذا الطريق فإنه أقرب فقال صاحب البغل والله لا أعرف هذه الطريق ولم أسلكها من قبل فقال الراكب بل خذ من هذا الطريق أنا أعرفه هو أقرب فجر صاحب البغل بغله حتى مال إلى هذا الطريق ثم مضى يمشي فيه قال فإذا بطريق وعر وإذا بطريق موحش فلم نزل نمشي في هذا الطريق الموحش حتى انتهينا إلى مكان وعر جدا ثم انتهينا إلى واد تحيط فيه قتلى كثيرون قال فلما رأيت هؤلاء القتلى فجعت فزعا شديدا ونظرت إلى هذا الراكب فقال لي أمسك رأس البغل لأنزل قال فأمسكت رأس البغل ثم نزل وسل سكينا معه وقفدني قال ففجعت منه وقلت له ما تريد قال أريد قتلك قلت اتق الله لا يحل لك ذلك خذ البغل بما حمل قال البغل لي وإنما أريد قتلك فخوفته بالله وذكرته بالدار الآخرة فقال لي كل هؤلاء قد قالوا مثل كلامك وقتلتهم فلما رأيت أني مقتول لا محالة قلت له فدعني أصلي ركعتين أوضع بهما هذه الدنيا قال لي لك ذلك وعجل قال فكبرت لأصلي ركعتين فوالله ما عقلت من صلاة شيئا وأنسيت القرآن كله ولم أذكر من القرآن شيئا وذاك الرجل ينخزني بسكينه ويقول عجل أفرض عجل أفرض قالت بينما أنا على ذلك أحاول انا تذكر شيئا من القرآن إذ أجر الله عز وجل على لساني قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أعلاهم مع الله قليلا ما تذكرون قال فقرأتها مرة ومرتين وثلاث وأربع فلما قرأتها الرابعة فإذا بفارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة بيضاء فوالله ما زال يقفدنا حتى وقف إلينا ثم رمى هذه الحربة فما أخطأت فؤاد صاحب السكين يعني الذي يريد قتله قال فوقعت في صدره ثم خر صريعا مجندلا يتشحط في دمه قال فلما رأيت ذلك فرحت فرحا شديدا وعجبت من هذا الفارس من أين أقبل؟ فتعلقت به وقلت له بالله عليه من أنت؟ ومن أين جئت؟ وكيف عرفت عن مكاني وحالي؟ فقال لي أنت قد نجوت فذهب إلى عيارك قلت له بالله عليه أنت من أين جئت ومن أنت؟ فقال لي أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنا ملك من السماء الرابعة أنا عبد من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فسبحان من لا يغفل ولا ينام ولقد كان للصالحين مع الصلاة شأن عجيب فذاك رأسهم صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بالصلاة يا بلال وكان إذا حزبه أمر أو ضاق صدره من شيء فجع إلى الصلاة وللسلف الصالح مع الصلاة شأن عجيب فذاك أبو صالح ابن أخت مالك بن دينار يقول كان خالي مالك بن دينار إذا جن عليه الليل دخل إلى غرفة ثم أقفل على نفسه فلم يفتح لنا حتى يؤذن للفجر تعجبت ماذا يفعل في هذه الغرفة فتبكرت يوما ثم دخلت إلى تلك الغرفة واختبأت في بعض زواياها قال فدخل خالي ثم أغلق على نفسه الباب ولم يرني ثم فرش سجادته ثم رفع يديه بعد العشاء يريد أن يكبر ليصلي فغلبه البكاء فبكى ثم لما تكن بكاؤه رفع يديه ليصلي ثم غلبه البكاء فبكى فوالله ما زال هذا حاله يرفع يديه فلا يقوى ويغلبه البكاء حتى سمع أذان الفجر قال فلما سمع أذان الفجر قبض على لحيته وهزها وقال اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار وقال أبو سليمان الداراني بينما أنا ساجد بالليل إذ عيناي فإذا أنا بحوراء لم أرى أجمل منها ركبتني برجلها وقالت حبيبي أترقد عيناك والملك يقضان ينظر إلى المتهجدين بؤسا لعين آترت لذة نوم على لذة مناجاة العزيز قم فقدن الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضا فما هذا الرقاد حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام الله أكبر تعب هؤلاء في الصنوات وفارقوا الشهوات حتى تزينت لهم الحور العين في الجنات إن الذين يسلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ثروا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ليوسيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وأينما جالت هؤلاء السعداء وجدت أنهم أبعد الناس عما يغضب ربهم عليهم قطع خوف الله قلوبهم وملأت محبته نفوسهم علموا أن الله تعالى غافر الزم وقابل التوب لكن ذلك لم ينفهم أنه شديد العقاب، دقيق الحساب إذا رضي رحم ورحمته وسعت كل شيء لكنه إذا غضب لعن ولعنته لا يقوم لها شيء روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما قفلنا راجعين من تلك الغزوة قام غنام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضعه على الدابة فما كاد ذلك الرحل يستقر على الدابة حتى أطلق سهم على ذلك الغلام فوقع في صدره فمات من ساعته ما يدرون من أطلقه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 إلى المعاصي الكبار إلا التساهل بالمعاصي الصغار وقد روى البخاري عن أنت رضي الله عنه أنه قال وهو يكلم التابعين وحسبك بهم عبادة وجهدا وورعا يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا يعني من المعاصي هي أدق في أعينكم من الشعر فرونها معاصي طغيرة لا تضر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 والله جل وعلا يقول وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم ومن هانت عظمة الله تعالى في نفسه فتساهل في والمخالفات فليعلم أنه ما ضر إلا نفسه وأن لله جل وعلا عبادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم أكثر منا عددا وأعظم خوفا وتعبدا روى البخاري ومسلم أن في السماء يسمى بالبيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إلى يوم القيامة وصح عند أبي داود والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرف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 يعني إن السماء تقلت من شدة ما فوقها وحق لها أن, أن تثقل لماذا؟ لماذا تثقل السماء؟ ما منها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل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 والله تعالى يقول فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ولما عظم هؤلاء السعداء ربهم حتى التعظيم قاموا على أقدام الخوف فخافوا من ويلات الذنوب وتركوا لذة عيشهم في سبيل أن يلقوا ربهم وهو راض عنهم ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه أصل قصته في الصحيحين وأسوقها لكم من مجموع رواياتها كان معز شابا من الصحابة متزوج في المدينة واسوت له الشيطان يوما فخلى بجارية لرجل من الأنصار عن أعين الناس وكان الشيطان ثالثهما فلم يزل يزين كلا منهما لصاحبه حتى زنياء فلما فرغا ماعز من جرمه تخلى عنه الشيطان تبكى وحاسب نفسه ولامها وزجرها وخاف من عذاب الله وضاقت عليه حياته وأحاطت به خطياته حتى أحرقت ذنب قلبه فجاء إلى طبيب القلوب ثم وقف بين يديه وصاح من حر ما يجد وقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فطهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من شقه الآخر وقال يا رسول الله جنيت فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم له ويحك ارجع فاتغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد فلم يطق صبرا فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاح وقال يا رسول الله جنيت فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاتغفر الله وتب إليه فرجع غير بعيد ثم لم يطق صبرا وعاد الثانية والثالثة والرابعة يا رسول الله دنيت فطهرني فصاح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويلك وما يجريك مزنا ما يجريك مزنا ثم أمر به فطرد وأخرج فعاد بعدها ترابعة وخامفة وسادسة فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ثم سألهم أبهي جنون قالوا يا رسول الله ما علمنا به بأس. فقال صلى الله عليه وسلم أشرب خمرا فقام رجل فاستنكهه وشمه فلم يجد منه ريح الخمر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماعد، لما علم بأنه في عقله وليس مجنونا ولا في سكر التفت إليه ثم سأله هل تدري مزنا؟ قال نعم أتيت من امرأة حرامة مثلما يأتي الرجل من امرأته حلالا فقال صلى الله عليه وسلم وما تريد من هذا القول؟ قال يا رسول الله أريد أن تطهرني فقال صلى الله عليه وسلم فنعم ثم أمر به فرجم حتى مات رضي الله عنه فلما صلوا عليه ودفنوه مر النبي صلى الله عليه وسلم على موضع مع بعض أصحابه، فلما مر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ولم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تاروا ساعة فمروا بجيفة حمار قد أحرقته الشمس حتى انتفق وارتفعت رجلاه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم أين فلان وفلان قالا نحن دان يا رسول الله فقال لهما انزلا فكل من جيفة هذا الحمار فقال يا رسول الله غفر الله لك نأكل من هذه الجيفة من يأكل من هذه الجيفة فقال صلى الله عليه وسلم ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل هذه الميت لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها فطوبى لما بن مالك نعم وقع في الزنام وهتك السطر الذي بينه وبين ربه فلما فرغ من معصيته ذهبت اللذات وبقيت الحسرات تفنى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الذل والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار فلما أحرقت قلبه الحسرات والويلات اشتاق إلى لقاء ربه وإلى مغفرة الله جل وعلا فتاب ثوبة لو قسمت على أمة لوسعتهم صبروا قليلا في الصراح دائما يا عزة التوفيق للإنسان والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان ويذكر الرحمن واحدهم مذاكرة الحبيب يقول يا ابن هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالجنب والعصيان فيقول رب أمامنا انت بغفرة قد منت إنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتها إلى المحل الداني جاءوا فرادا مثل ما خلقوا بلا مال ولا أهل ولا إقوان ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو لجنان ولا يعني كلامنا عن ماعز رضي الله عنه أننا نطالب كل من وقع في كبيره أن يطالب بإقامة الحد عليه كلا لكن الذي نريده هو أن لا تتمكن المعفية من القلب حتى يألفها ولا يحدث منها توبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال القلوب فقال كما رواه مسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا تعرض فتنة النظر وتعرض فتنة السمع وتعرض فتنة الفاحشة وتعرض فتنة المال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها؟ قبل هذه الفتنة فنظر إلى حرام أو استمع إليه أو وقع حراما أو أكل مالا حراما أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربازا كالكوذي مجخياء كالإناب الذي صنع من طين ثم طلب على وجهه فلا يزال في ظلمة على ظلمة كالكوذي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا. فأين تلك القلوب أين تلك القلوب البيضاء التي ترتجف إذا وقعت المعطية فتسارع إلى السوبة والإنابة فإن التساهل بالذنوب هو طريق السوء والخدلان في الدنيا والآخرة ذكر ابن الجوزي في كتابه ذنب الهوى أنه كان ببغداد رجل يطلق بصره في المحرمات ويتتبع الشهوات ذكر فلم يتذكر وججر فلم ينتجر فاجتاز في يوم من الأيام بباب رجل نصراني فطلع إلى داخل البيت فرأى ابنة لهذا النصراني جميلة فتعلق قلبه بها فحاول أن يدخل عليها فمنع من ذلك فحاول أن يتزوجها فحيل بينه وبين ذلك فلم يزل يتتبع أخبارها ويراسلها حتى وقعت هي في حبه وهامت به فلم يزل كل منهما يرسل إلى الآخر ويحاول أن يراه فلا يستطيع تشتد شوقه إليها حتى أصابه في عقله ما يشبه الجنون فحمل ثم ألقي في المارستان وهو البيت الذي يحبس فيه المجانين فكان لا يزوره إلا صديق له يأتي إليه ويتفقد أخباره ويخبره بأخبار صاحبته التي يعشقها وفي يوم من الأيام جاءت إليه أمه فلم ينظر إليها ولم يكلمها فاشتكت إلى صديقه ذلك فأخذها بيدها ودخل على صاحبه في هذا البيت وقال إن فلانة قد أرسلت إليك رسالة مع أمك فاستمع إليها فكلمته أمه فنظر إلى أمه وسع عن الخبر والحال وماذا قالت لك فنانه فبدأت الأم المسكينة تخترع كلاما من عندها وتؤلف له أحاديث وقصص وتقول قد قالت لك كذا وهي تحبك وتهيم بك وتشتاق إليك وتود لو تأتي إليك حتى تسمع صوت ولدها وهو يقول إيه نحدثيني ثم ازداد هيمانه بها وشوقه إليها خرجت أمه وصديقه من عنده ثم جاء إليه صديقه بعد زمان يزوره فلما جاء إليه وجده متغير الحال هزيل البدن فسأله عن حاله وقال يا فلان ما الذي غير حالك فقال ذاك المريض العاشق يا صديقي إني أرى والله أنه قد جاء الأجل وحان الوقت واقتربت الساعة التي أموت فيها وما لقيت صاحبتي في الدنيا وإني أريد أن ألقاها في الآخرة طال صديقه فقلت له ستلقى خيرا منها إن شاء الله بالآخرة فقال لا أريد إله قلت له لا سبيل لك إلى ذلك أنت مسلم وهي نصرانية فشهق بأعلى صوته وقال هي نصرانية وأنا مسلم فلا نجتمع يوم القيامة كلا فإني أرجع عن دين محمد وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم فصحت به وقلت له استق الله ولا تكفر ما عند الله خير وأبطى وأخذ يشهق حتى ما فتولى أهل المار الثاني أمره ومضيت أنا إلى تلك المرأة فتحيلت حتى دخلت عليها فوجدتها مريضة فجعلت أحدثها عنه فلما علمت بموته صاحت وقالت أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن القاه في الآخرة وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريئة من دين النطانية داخلة في دين الإسلام فنهرها أبوها فبكت واشتد بكاها فقال أبوها خذها إليكم فلا أساكن من طارقت دينها فوالله ما لبثت بعد ذلك إلا يسيرا وماتت نعوذ بالله من الخذلان ووساوس الشيطان وكم من امرأة ورجل تلجدت منهم العينان وأطربت الأذنان فكان عاقبة ذلك الذل والهوان وعذاب النيران ولا يظلم ربك أحدا من استقام على دين الله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 ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزنا من غفور رحيم والسعداء قوم كثر في الدنيا اجتهادهم فعلت بين الناس رتبهم حتى أصبحوا لا يقاسون عند الله بأشكالهم ولا بأحجامهم وإنما يرتفعون عند ربهم جل جلاله بأعمالهم التي يتقربون إليه بها روى الإمام أحمد وغيره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بشجرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعدها وأن يحتز له عودا يتسوك به فرقى عبد الله بن مسعود على الشجرة وكان خفيفا نحيل الجسم فأخذ يعالج العود لقطعه فأتت الريح ثم حركت ثوبه وكشفت ساقيه فإذا هم ساقان دقيقتان صغيرتان فلما رأى القوم دقة ساقيه ضحكوا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم مما تضحكون مما تضحكون من جذبة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما أسقل في الميزان من جبل أحد فما الذي أسقلهما في الميزان إنه طول القيام ومداومة الصيام وما حملته ساقاه إلى حرام أما غير عبد الله بن مسعود ممن زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم بيضوا ثيابهم وسودوا قلوبهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الصحيحين إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والإنسان كلما ازاد انخراطا في اللذات واتباعا للشهوات نزع الله منه أسباب السعادة وسلط عليه الضيق والهموم لماذا؟ لأن انشراح الصدر ولذة العمر نعم عظيمة لا يعطيها الله تعالى إلا لمن يحب لذا امتن به الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له ألم نشرح لك صدرك وأول عقوبات المعاطي ضيق الصدر ولو علم العاطي والعاطية ما في العفاف والطاعة من اللذة والسرور والانشراح والحضور لعلم أن الذي فاتهم من لذة الإيمان أضعاف ما حصلوا عليه من لذة معصية عابرة فضلاً عما يكون يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس وإن للسيئة ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار وصدق الله عز وجل إذ قال فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجل على الذين لا يؤمنون فأهل الهدى والإيمان لهم إشراح الصدر والتتاعه وأهل الضلال لهم ضيق الصدر والبلاء والكربة والشقاء وانفراط الأمر وتعاسة العمر وقد قال الله جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إن الملل الجائم الذي ينزله الله بمن عصاه أو طلب السعادة في غير رضاه ليضيق على أهل المعصية دنياهم وينغص عليهم عيشهم حتى يتحول ما يسعون وراءه من متع إلى عذاب يتعذبون به فلماذا؟ لماذا يتحول سماعهم للغناء ومواقعتهم لانفحشاء وشربهم للخمر ونظرهم إلى الحرام لماذا يتحول هذا كله إلى ضيق بعد أن كان سعه وإلى حزن بعد أن كان فرحه لماذا؟ الجواب واضح لأن الله تعالى خلق الإنسان لوظيفة واحدة لا يمكن أن تستقيم حياته لو اشتغل بغيرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا استعمل الإنسان جسده وروحه لغير الوظيفة التي خلق لأجلها تحولت حياته إلى جحيم دائم لو أن رجلا يمشي في طريق فانقطع نعله فجأة فلما رأى ذلك أخذ قلما ثم وضعه تحت قدمه وقال لنا أمشي بالقلم كما كنت أمشي بالنعل لقلنا له أنت مجنون يا فنان لأن القلم إنما صنع لي وظيفة واحدة هي الكتابة ولا يمكن أن يعمل في غيرها بل ينكسر ويبتد عليك والنعل إنما صنع لوظيفة واحدة هي أن يمشى به ولا يمكن أن تأخذ القلم وتجعله تحت رجلك للمشي كما أنه لا يمكن أن تأخذ الحذاء وتجره على الورق حتى تكتب به هذا خلق لوظيفة وصنع لها وهذا خلق لوظيفة معينة وصنع لها وكذلك الإنسان خلق لوظيفة واحدة هي طاعة الله تعالى وعبادته فمن استعمل حياتهم لغير هذه الوظيفة فلا بد أن يضل ويشقى ولو نظرتم في حال من استعملوا حياتهم لغير ما خلقوا له لو في حياتهم من الفساد والضياع ما لا يوجد عند غيرهم لماذا يكثر الانتحار في بلاد الإباحية والفجور لماذا ينتحر في أمريكا سنويا أكثر من 25 ألف شخص وقل مثل ذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد وغيرها لماذا ينتحرون ألم يجدوا خمورا يشربون كلا الخمور كثيرة ألم يجدوا بلادا يسافرون كلا البلاد واسعة منعوا من الزنا أم حيل بينهم وبين الملاعب والملاهي أم أقفلت في وجوههم الحانات والبارات كلا بل هم يفعلون ما شاء يتقلبون بين متع أعينهم وأبصارهم وفروجهم إذن لماذا ينتحرون؟ لماذا يملون من حياتهم؟ لماذا يتركون الخمر والدين والملاهي ويختارون الموت؟ لماذا؟ الجواب واضح. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك تلاحقهم جميعا المعيشة الضنك في ذهاب أحدهم ومجيئه وسفره وإقامته تأكل معهم وتشرب تقوم معهم وتقعد تلازمه في نومه ويقظته تنغشس عليه حياته حتى الممات ومن أعرض عن الله وتكبر ألق الله عليه الرعب الدائم قال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب لماذا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس متوى الظالمين أما العارفون لربهم المقبلون عليه بقلوبهم فهم السعداء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجراهم بأحسن ما كانوا يعملون. حدثني أحد الدعات أنه ذهب إلى بريطانيا للعلاج. قال فأدخلته إلى مستشفى من أكبر المستشفيات هناك لا يدخله إلا كبير أو وزير. قال فلما دخل علي الطبيب ورأى مظهري سألني أنت مسلم قلت له نعم الحمد لله فقال لي أنا عندي مشكلة تؤرقني منذ زمن هل يمكن أن تساعدني في حلها قلت له نعم فقال أنا عندي أموال كثيرة ووظيفة مرموقة وشهادة عالية وقد جربت جميع المتع شربت الخمور المتنوعة وواقعت الزنا وسافرت إلى بلاد كثيرة ومع ذلك لا أزال أشعر بضيط جائم وملل من هذه المتع حتى عرضت نفسي على عدة أطباء نفسيين وفكرت في الانتحار عدة مرات لعلي أجد حياة أخرى ليس فيها مثل هذا الملل ثم سألني هل تشعر أنت بمثل هذا الملل قلت له لا والله بل أنا في سعادة دائمة وسوف أدلك على حل هذه المشكلة ولكن أجبني عما أسألك قال لماذا تريد قلت له أنت إذا أردت أن تمسع عينيك فماذا تفعل فقال أنظر إلى امرأة حسناء أو إلى منظر جميل قلت له حسنا فإذا أردت أن تمسع أذنيك فماذا تفعل؟ فقال استمع إلى موسيقى هادئة قلت له حسنا فاذا اردت ان تمسع عمذك فماذا تفعل؟ فقال اشم عطرا او اذهب الى حديقة قلت له حسنا فاذا اردت ان تمسع عينيك لماذا لا تستمع الى موسيقى تعجب مني وقال لا يمكن لان هذه متعة خاصة بالعذن قلت فاذا اردت ان تمسع عمذك لماذا لا تنظر الى منظر جميل فحجب مني أكثر وقال لا يمكن لأن هذه متعة خاصة بالعين ولا يمكن أن يتمتع بها الأم. قلت له حسنا وصلت إلى ما أريده منك أنت تحس بهذا الضيق والملل في عينك قال لا قلت تحس به في أذنك في أنفك في فمك قال لا قلت له أين تحس به قال أحس به في قلبي في صدري قلت أنت تحس بهذا الضيق في قلبك والقلب له متعة خاصة لا يمكن أن يتمتع بغيرها ولا بد أن تعرف ما هي المتعة التي تمتع القلب لأنك بسماعك للموسيقى وشربك للخمر ونظرك وزناك لست تمتع قلبك إنما تمتع هذه الأعضاء فعجب الطبيب وقال صحيح فكيف أمتع قلبي؟ قلت بأن تشهد أن إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتسجد بين يدي خالقك وتشكو بثك وهمك إليه فإنك بذلك تعيش في راحة واطمئنال وسعادة فهز الطبيب رأسه وقال أعطني كتبا عن الإسلام وادعوا لي وسوف أسلم ثم رجع صاحبي من بريطانيا ولعله يكون أسلم بعد ذلك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 ويبحثون عن السعادة في غير طريقها والله جل وعلا يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون تفرق الله عز وجل بين عيش السعداء وعيش الأشقياء في المحيا والممات بل إن المحسن كل ما زاد إحسانا في الدنيا. عظمت لذته وسعادته وأحسن الله إليه في رزقه وولده ووظيفته ومسكنه أحسن الله إليه في كل شيء ورزقه من حيث لا يحتف قال الله تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابا ذكر أصحاب السير وأصل القصة في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي الجليل قتل أبوه في معركة أحد وخلف عنده سبع أخوات ليس لهم عائل غيره وخلف عليه دينا كثيرا على ظهر هذا الشاب الذي لا يزال في أول شبابه فكان جابر رضي الله عنه ساهم الفكر منشغل البال بأمر دينه وأخواته والغرماء يطالبونه صباحا ومساءا فخرج جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وكان لشدة فقره على جمل كليل ضعيف ما يكاد يثير ولم يجد ما يشتري به جملا حسنا فسبقه الناس في رجوعهم وصار هو في آخر القافلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في آخر الجيش فأدرك جابرا يدب به جمله والناس قد سبقوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا جابر قال يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا جمل كليل ما يكاد يسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنخه فأناخه جابر ثم قال صلى الله عليه وسلم ناولني العصى من يدك أو أعطني عصى من شجرة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العصا، ثم نخث بها الجمل نخثات فقام وانطلق بإذن الله فركبه جابر ثم بدأ جابر يمشي على جمله بجانب ناقص النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر فإذا بشاب في أول شبابه عليه من الهموم والهموم الشيء الكثير فأراد أن يلاطفه وأن يسأله عن حاله فقال له صلى الله عليه وسلم يا جابر قال لبيك يا رسول الله قال له هل تزوجت يا جابر قال نعم يا رسول الله تزوجت فقال صلى الله عليه وسلم بكرا أم سيّبًا فقال جابر بل سيّبًا يا رسول الله فعجب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد جرى العرف أن الذي يتزوج لأول مرة أنه يتزوج بكراً فقال صلى الله عليه وسلم لجابر وأراد أن يلاطفه يا جابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبك فقال جابر يا رسول الله إن أبي قد قتل في أحد وخلت عندي سبع أخوات شابات فتيات ليس لهم عائل غيري فكرهت أن أتدوج فتاة مثلهن فتكثر بينهن الخصومات فتزوجت امرأة أكبر منهن حتى تقوم عليهم وتكون مثل أمهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت يا جابر ثم مضى، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر وأراد أن يدخل السرور إلى قلبه إذ أنهم لا يزال حديث عهد بعرس فقال له يا جابر قال لبيك يا رسول الله فقال له لعلنا إذا أقبلنا إلى المدينة أن ننزل في صرار وهو موضع قبل المدينة بثلاثة أميال أن ننزل في صرار فنأمر بجزور فينحر لنا ثم نقيم على ذلك الجزور يومنا ذلك نتغدى فتسمع بنا زوجتك فتفرش لك النمارق يعني يا جابر وإن كنت قد تزوجت فيبا إلا أنها لا تزال عروسا تفرح بمقدمك وتبتهج باستقبالك فتضع الفراش وتضع فوقه النمار يعني الوسائد فلما سمع جابر ذلك تذكر صقره ومكنته وقال يا رسول الله ماذا تفرش تفرش النمارك يا رسول الله والله ما عندنا نمارك يا رسول الله أنا لشدة فقري حتى وسائد ما عندي وسائد في البيت فقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم وسائد إن شاء الله. ثم مضى ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى جابر بمال لكنه خشي أن يعطيه المال هكذا طريحا. فيشعر جابر بالمسكنة والفقر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الطريقة في إعطاء جابر هذا المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر قال لبيك يا رسول الله فقال له هل تبيعني جملك؟ قال جابر يا رسول الله والله ما عندي غير هذا الجمل هو الذي نستقي عليه هو الذي نحطب عليه هو الذي نسافر عليه يا رسول الله والله ما عندي غير هذا الجمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعني إياه قال خذه يا رسول الله قال لا بالثمن قال خذه يا رسول الله قال لا بل بالثمن قال جابر سمه يا رسول الله بكم تشتريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم أشتريه بدرهم قال جابر يا رسول الله جمل بدرهم تغبنني يا رسول الله تظلمني يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بدرهمين قال لا تغبنني يا رسول الله قال بثلاثة دراهم قال لا تظلمني يا رسول الله قال بأربعة بخمسة بأشرة بعشرين بثلاثين بأربعين فقال جابر نعم بأربعين درهم نعم أوقية من ذهب بعتك يا رسول الله لكن أشترط علي قال وما تشترط قال اشترط عليك أن أضل على ظهري حتى نصل إلى المدينة ما تقول لي يا رسول الله انزل من على الجمل وأكمل الطريق ماشيا؟ لا أضل على ظهره حتى نصل إلى المدينة فقال صلى الله عليه وسلم له نعم ذلك. ثم مضى. فلما وصلوا إلى المدينة مضى جابر إلى منزله وأنزل متاعه من على الجمل ثم مضى ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما خرج من الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر وسأله عن خبره فقال يا رسول الله هذا جملك فقال صلى الله عليه وسلم اربطه فربطه جابر ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال يا بلال اعطي جابرا أربعين درهما وزده فأعطاه بلال الأربعين درهما وزاده ثم مضى جابر بالمال يقلبه بين يديه هو بين فرح بهذا المال وبين حزن على فراق ذلك الجمل محتار ماذا يفعل بهذا المال هل يشتري به شيئا لأخواته أم يسدد به الدين أم يحتل به إلى زوجته فلما أبعد جابر إلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال له يا بلال خذ الجمل وأعطه جابر وقل له المال والجمل لك أخذ بلال الجمل يجره حتى وصل به إلى جابر التفت جابر فرأى بلال معه الجمل فعجب لماذا أعد إلي جملي فقال بلال يا جابر خذ الجمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك المال والجمل لك فعجب جابر من ذلك ثم أخذ الجمل يجره وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد اشتريت الجمل فلما أعدته إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال والجمل لك يا جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ هل تظن يا جابر بأني طالبتك أن تخفض في سعر هذا الجمل طمعا في هذا الجمل؟ كلا وإنما أردت أن أحسن إليك بمال؟ فكنت أخفض معك قيمة هذا الجمل حتى أقدرك أعطيك من المال فطوبا لمن كان من هؤلاء السعداء الذين هم ممن قال الله عز وجل فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإنك لتحزن إذا رأيت مسلمين عقلاء يلتمسون السرور وسعة الصدر بالاجتماع على مشاهدة محرم أو الحديث عنه أو متاورته في بيت أو بستان أو متنزه أو في جلسة على طريق أو شاطئ في مجالس لا تقربها الملائكة ولا تغشاها الرحمة ويتفرقون عنها بصدور ضيقة وأنفس مكتئبة ويزين بعضهم لبعض هذا المنكر وكأنهم قد اجتمعوا على مباح أو طاعة وكأن ليس لهم إله يراقبهم ولا رب يحاسبهم وتبحث عنهم في مجالس الذكر فلا تجدهم ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا وقد قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكر الله ويصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم من الله ترى يعني عليهم من الله سأر وعقوبة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وإنه يشتد حزنك أكثر إذا رأيت فتيات المسلمات هن حفيدات خديجة وفاطمة وأخوات حفظة وعائشة قد طهر الله قلوبهن من الشرك وأعينهن من الخيانة وحفظ فروجهن من الفجور قد سلم الله لهن الأسماع والأبطار وتفضل عليهن بالستر والعافيه لم تروع إحداهن في بلدها ولم تفجع في أبيها ولا ولدها ولم يغتصبها فاجر ولم يعتدي عليها كافر ومع كل هذه النعم تجد إحداهن تتسكع في سوق وتنساق وراء شهوة في هاتف أو مجلة أو صداقة فاجرة أو تخالف ربها في لباسها ومظهرها وقد يكون نظرها إلى القنوات وتقليبها للمجلات أكثر من نظرها في السور والآيات وحضور مجالس الصالحات وتظن هذه المسكينة أن السعادة فيما تفعله أو تزينه لها صديقاتها أو يحتال به عليها ذئب فاجر أو شاب غادر ولا يلبث كل ذلك أن ينقلب عليها شقاء وضيقاء والعبد حتى لو حصل شيئا من ملاذه فتمتع بها وسعيد بتحصيلها فإنه لا يلبث حتى يملها ويذهب عنه ذهوره وتتحول هذه الملاغ إلى أسباب ضيق وملل وبلاء وتعافى ذكر ابن الجودي في كتابه المنتظم أن المسلمين غذوا حصنا من حصون الروم وكان حصنا منيعا فحاصروا وأطار الحصار وتمنع عليهم وأثناء حصارهم أطلت امرأة من نساء الروم فرأها رجل من المسلمين اسمه ابن عبد الرحيم فاعجبته وعشقها وتعلق قلبه بها فراسلها كيف السبيل إليك فأرسلت إليه لا سبيل لك إلي إلا أن تتنصر ثم أدلك على الطريق الذي تصل به إلي فتنصر ثم تسلل إليها مسكين ظن أن السعادة إمرأة ينكحها وخمر يشربها ونسي أن السعادة العظمى هي في مصاحبته لهؤلاء الأخيار يصلي ويصوم ويقرأ ويجاهد فقده المسلمون فاغتموا لذلك غمّا شديدا ثم طالت الأيام ولم يستطيعوا فتح الحصن فذهبوا فلما كان بعد مدة مرة فريق منهم بالحصن فتذكروا ابن عبد الرحيم فتساءلوا عنه وعلى أي حال هو الآن؟ فوقفوا عند الحصن ثم نادوا باسمه يا ابن عبد الرحيم يا ابن عبد الرحيم فأطل عليهم فقالوا يا ابن عبد الرحيم قد حصلت ما تريد فأين قرآنك وعلمك ما فعلت صلاتك فبكات وقال لقد أنسيت القرآن كله ولا أذكر منه إلا آية واحدة قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون فهذه هي السعادة الحقيقية واللذة الأبدية التي ضيع طريقها الكثيرون هذه هي السعادة التي يعيش بها المرء حياة المطمئنين فيا من فقد السعادة ويا من فقدت السعادة إن كنتم تريدون السعادة فقد عرف الطريق واحذروا من خداع إبليس الذي يوسف للإنسان بالنظر إلى المحرمات والوقوع في الشهوات يمنيه بالمتعة والسرور والأنث والحضور فما هي إلا تاعة حتى يبعتر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتتساوى الأقدام في القيام لله وينظر كل عبد ما قدمت يداه واعلم واعلمي أن السعداء والسعيدات إذا ذكروا, ذكروا فذات الفضيل بن عياض كان تارقا قاطعا للطريق فقفز في بيت في ظلمة الليل فتسمع قارئا يقرأ قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لما سمع التضيل هذه الآية وقف على الجدار ورفع بصره إلى السماء وبكى وقال ربي بلى قد آن ربي بلى قد آن ثم نزل من على جداره وقصد المسجد من ساعته وتاب واستعد للقاء ربه تعالى وذاك زادان الكندي الإمام المحجس كان صاحب لهو وطرب فكان مرة في السوق يعزف له رفقاه وهو في وسطهم يغني مر بهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل فلما رأى حالهم تفرقوا عنه وصاحبهم ثم أمتك بزادان وهدهم وقال لو كان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بقراءة القرآن كنت أنت أنت يعني كنت أنت المرتفع شأنه عند ربه وكنت أنت المقرب إلى ربه في جناته ثم مضى عبد الله بن مسعود فالسفة زادان إلى من بقي من أصحابه وسألهم من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له نعم فبكى زادان ومضى يبكي حتى صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوقف له ثم بكى بين يديه وقال قد تبت والله مما أفعل قد حاربت ربي وتبت والله مما أفعل فبكى عبد الله بن مسعود وقال مرحبا بمن أحبه الله مرحبا بمن أحبه الله ثم لازم زازان الكندي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعلم منه الحديث والقراءة وأصبح بعد ذلك إماما محدثا بعدما كان موسيقيا بعدما كان مطربا مغنيا تألم القرآن وأصبح إماما في العلم وذات القرنبي الإمام المحدث كان في شبابه يشرب النبيذ ويصحب الأحداث فدع أصحابه يوما ليشربوا النبيذ ويذكروا عنده وقعد على باب بيته ينظر إلى الغاضين والرائحين وينتظر قدوم أصحابه فمرت كوكبة من الناس فسأل من هؤلاء وعلى من يجتمعون فقيل له يجتمعون على شعبة بن الحجاج قال وما شعبة؟ قالوا هذا محدث قال وما محدث؟ قالوا يعني يحفظ الحديث يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحفظ الحديث قالوا نعم فقام القعنبي وعليه إزار أحمر دي الفسار ومضى حتى أنتك بشعبة وقال أنت محدث فحدثني فقال شعبة والله لست أنت من أهل الحديث فأحدثك وكانوا يطونون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يصب في آذان الفساق الذين لا يقدرونه قدرة ولا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضب القعلبي لما امتنع شعبة من تحديثه ورفع سكينا معه وقال تحدثني أو والله لأطعننك بسكيني هذه فالتفت إليه شعبة وقال حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني إذا هتكت السفرة بينك وبين ربك جل وعلا فممن تستحي فإنك تقبل على شهواتك دون أن تراقب الله تعالى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فلما سمع القعنبي هذا الحديث وافق منه قلبا صافيا وتذكر أنه يعطي ربه منذ ثنين وهو يراه ولم يستحي منه فرم السكين من يده ورجع إلى منزله وقام إلى ما عنده من شراب وهراطه ثم استأذن أمه وسافر إلى المدينة ولازم الإمام مارك حتى حفظ عنه وأصبح من كبار العلماء المحدثين وسبب هدايته موعظة عابرة لكنها صادفت قلبا حيا فهل أنت من هؤلاء هل تجد عندك قلبا مثل هذه القلوب تراقب علام الغيوب وتخشى عاقبة الذنوب فإن كنت كذلك فأبشر بمرافقة المستقين وتهيأ للجنات وأدم ذكر ربك على جميع أحوالك واحرص على مجالسة الصالحين وحضور مجالس العلم والدين فإن للذكر من شرح الصدر ولدة العمر ما لا يوصف وابكي بين يدي ربك وأقر بتقصيرك وذنبك واعترف بنعمته عليك وقل يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به امري واقضي مآلبي واجر به جسدي من النيران واحطط به وزري واخلص نيتي واشدد به ادري واصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي اربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي اجمل به ذكراتي وأعلى مكاني وقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي واحي جناني أسهر به ليلي وأضم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أمزجه يا ربي بلحمي معجمي واغتل به قلبي من الأضغاني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسفرتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلال وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محامدا وسترت عن أبطارهم عسياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبعت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طوياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوالحي ونساني ولا ولقد ملنت علي ربي أنعم مالي بشكر قلّه يدانى فوحب حكمتك التي آتيتني حتى شدت بنورها أركانى لأني من رضى معونة حتى يقوي أيدها إيماني لا أسبحنك بكرة وعشية ولا تقدمنك في الدج أركانى ولا أذكرنك قائما أو قاعدة ولا أشكر سائر الأحيان، ولا أكث من عن البرية خلت، ولا أشكر أن إليك جد زمان، ولا أجعل أن المطلتينك من خشية الرحمن باكيتاني، ولا أحتمن عن الأنا مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولا أقصد أنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني.